الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه يجمعين أما بعد فيقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى كتاب التعبير وأورد تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب رؤيا الصالحين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 اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد قال رحمه الله تعالى كتاب التعبير والمراد بالتعبير أي للرؤى ما يراه المرء في منامه يقال عبرى الرؤية يعبرها تعبيرا أي فسرها وقيل إنه ما خوذ من العبور والمراد بالعبور هنا أي من ظاهر الرؤية إلى باطنها وحقيقتها وما تقول إليه من وقائع أو أمور أو نحو ذلك وتعبير الرؤى علم يوفق الله سبحانه وتعالى له من يشاء من عباده بما يسره الله تبارك وتعالى له لهم من فهم ودراية بالرؤية ومعانيها وتفسيرها وما تدل عليه من خلال أمور يسفر الله تبارك وتعالى للمعبر فهمها من خلال ما تنوح به الرؤية أو يظهر له منها قال باب رؤية الصالحين رؤية الصالحين أي من عباد الله تبارك وتعالى ورؤية الصالحين لها شأنها ولها مكانتها حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة وليس وليست هذه الأجزاء أجزاء بقيت من النبوة النبوة أتمها الله سبحانه وتعالى ببعثة النبيين لكن ما يكون لأهل الصلاح أهل الصلاح والاستقامة على طاعة الله تبارك وتعالى من رؤى تكون فيها بشارات بشارات بخير كما سيأتي معنى ما يكون في الرؤية من بشارة وأنها من المبشرات لعبد الله المؤمن أما أن يؤخذ من الرؤى والمنمات أحكام والمنمات أحكام زائده على الأحكام التي جاء بها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فهذا باطل لا يوخذ من الرؤى أحكام أو شرائع ومن يبني حكما شرعيا أو عبادة أو ذكرا على شيء رآه في المنام فقد شرع ما لم يأذن به الله وكان هذا الشرع الذي لم يأذن به الله أخذه من منامه وهذا ليس مصادر التشريع هذا ليس من مصادر التشريع ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى الرؤى تكون للبشارة وتكون للنذارة أما لتقرير الأحكام فلا لا يمكن أن يقرر حكم من خلال رؤية منامية ومن يقول لا إن ذلك سائغ إن ذلك سائغ يفتح باب شر على الناس ثم يأتي كل من شاء بما شاء من الأعمال والتعبدات والأذكار ويقول هذا أمر رأيته في المنام وهذا حصل فعلا عند أصحاب الطرق الباطلة والأهواء التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان يقومون بتعبدات كثيرة وأذكار متنوعة ليس لهم عليها دليل إلا ما يحكونه لأتباعهم ومريديهم من رؤى رأوها في المنام فبنوا عليها تلك الأحكام وتلك التعبدات قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرؤية الحسنة الرؤية الحسنة يشمل حسنها من حيث ظاهرها كأن يرى أمرا مفرحا أمرا مبشرا أمرا مؤنسا أو حسنها من حيث التفسير الذي فسرت به أو من حيث التفسير الذي فسرت به فمثلها يقال الرؤيا الحسنة حسن في ظاهرها أو حسن فيما فسرت به قال الرؤية الحسنة من الرجل الصالح قولها الرجل لا مفهوم له لأنه يتناول الرجل والمرأة على حد سواء قال جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة وهذا تقدم الإشارة إلى معناه والمراد به وهي إنما كانت كذلك لاستقامة هذا الرجل الصالح سواء رأى الرؤية بنفسه أو رؤية له استقامة على طاعة الله وملازمة لشرع الله تبارك وتعالى ولهذا يأنس يأنس بها سواء رأاها أو رؤية له لكنها لا تغره ولهذا قال السلف رحمهم الله تعالى في هذا المقام قالوا عن الرؤية السارة المفرحة قالوا تسر المؤمن ولا تغره تدخل على قلبه سرورا لكنه لا يغتر لا تكون سببا أو مدعاة إلى وقوعه في الغرور والعياذ بالله نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الرؤية من الله قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره قال باب الرؤيا من الله المراد بالرؤية هنا أي الصالحة مراد بالرؤية أي الرؤية الصالحة التي يراها العبد أو ترى له هذه من الله والمراد من الله أي تفضل من الله سبحانه وتعالى على عبده الصالح بأن رأى تلك الرؤية المفرحة المؤنسة أو رؤية له ويعد ذلك من النعم والمسلم مطلوب منه أن يحمد الله تبارك وتعالى على نعمه المتجددة وآلائه التي يتفضل سبحانه وتعالى بها عليه ذا حقيقة ينبغي أن يبادر المسلم إلى الحمد في هذا المقام سواء رأى الرؤية أو رؤية له أو رؤية له فيحمد الله يحمد الله سبحانه وتعالى قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله فالمراد هنا بالرؤية التي يحبها المؤمن هي الرؤية الصالحة الرؤية الحسنة الرؤية المبشرة المؤنسة المفرحة للعبد المدخلة على قلبه السرور فالرؤية الصالحة أو الرؤية التي يحبها العبد من الله ومعنى من الله أي تفضل من الله سبحانه وتعالى على عباده لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة البشرى في الحياة الدنيا في قول غير واحد من أهل العلم الرؤية الصالحة الرؤية الصالحة فهي بشرى لعبده المؤمن في حياته الدنيا تؤنسه وتفرحه وتدخل على قلبه راحة وسرورا فهذه من الله أي منه وفضل من الله سبحانه وتعالى قال فليحمد الله فليحمد, فليحمد الله عليها أي هذه النعمة بالحمد والحمد مؤذن بالمزيد وإذ تأذن ربكم لان شكرتم لأزيدنكم فليحمد الله عليها أي ليبادر إلى حمد الله سبحانه وتعالى عليها مستشعرا أن هذه الرؤية إنما هي منه من الله سبحانه وتعالى وفضل تفضل به عليه قال وليحدث بها وجاء في بعض الروايات يحدث بها من يحب من يحب يعني لا يحدث كل أحد وقيل إن إنه إن خص بذلك يعني من بينه وبين محبة الله تبارك وتعالى للسلامة من مثلا كيد أو حسد أو غير ذلك وإنما يحدث بها من يحب من أهل الخير وأهل الفضل قال وليحدث بها والتحدث هنا بها تحدث بنعمة, بنعمة الله بنعمة الله سبحانه وتعالى قال وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان وهذا فيه أن الرؤية السيئة أي المحزنة المقلقة المدخلة على القلب الضجر والخوف والحزن هذه من الشيطان ليحزن الذين آمنوا فيأتي فيا بأسفل أوهام وأشياء في في المنام حتى يدخل في قلب المؤمن خوفا وهزنا وقلقا وغما وابترابا هذه من الشيطان فإذا حصل له شيء من ذلك فليستعد بالله تبارك وتعالى من شرها وجاء أيضا في بعض الأحاديث يستعيذ بالله من الشيطان التي هي منه فيستعيذ بالله من الشيطان ويستعيد بالله تبارك وتعالى من شرها ولا يذكرها لأحد لأنه إن ذكرها لأحد يكون ذكر تلاعب الشيطان به في منامه للناس بمعنى أن الشيطان يتلاعب, يتلاعب به في المنام ثم يصبح يحدث الناس بما تلاعب به الشيطان به في منامه هذا لا يهليق بالمسلم مثل ما جاء في بعض الحديث أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام قال إني رايت في المنام أن رأسي قطع وأن تدهرج أمامي وأخذت تجري وراءه ألحق قال لا لا إذا تلعب الشيطان بأحدكم في منامي فلا يحدث أحدا أو كما جاء عن نبينا صلواته الله وسلامه وبركاته عليه فإذا رأى ما يكره يستعيد بالله من الشيطان ويستعيد بالله من شرها ويتفل على يساره ثلاثا وفي منامه يتفل على يساره ثلاثا قيل في الحكمة من التفل على جهة اليسار أن جهة اليسار هي التي فيها القلب وهي التي يدن من الشيطان لإلقاء تلك الأوهام والأمور التي تخوف المرء وتقلقه وأيضا ينقلب من جنبه إلى الجنب الآخر وقيل أيضا في الحكمة من ذلك تفاؤلا بتغير الحال من ذهاب هذا الأمر الذي أقلق المر في منام إلى ما يفرحه ويسره نان. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب المبشرات قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يبق من النبوة إلا المبشرات قال المبشرات قال الرؤية الصالحة قال باب المبشرات المبشرات يراد بها الرؤية الصالحة كما فسرها بذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهذا فيه أن الرؤية الصالحة التي يراها المسلم أو ترى له هي من باب البشارة هي من باب البشارة لهم البشرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال غير واحد من السلف لهم البشرى في الحياة الدنيا أي بالرؤية الصالحة فالرؤية الصالحة بشارة للعبد سواء رأى هو بنفسه أو رؤية له فإنها بشارة له تدخل على قلبه سرورا يسر بها ويسعد قال باب المبشرات عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يبقى من النبوة إلا المبشرات لم يبقى إلا من النبوة إلا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤية الصالحة وعرفنا أن المراد بالرؤية الصالحة التي يراها العبد أو ترى له وتكون تحمل بشارة له تحمل بشارة الله ولهذا المؤمن يسر بها وينشط تكون معونة الله على النشاط في العباده ومزيد الطاعة والإقبال على الله سبحانه وتعالى ولا يغتر لأنه إذا اغتر بذلك كان قروره مفضيا به إلى عجبه بنفسه ومن ثم وقوع في الهلاك المحبط للعمل والعياذ بالله نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام قال وعنه رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من في المنام فسيراني في اليقضة ولا يتمثل الشيطان به قال باب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام من رأى النبي عليه الصلاة والسلام أي بصفته بصفته المعروفة التي رآها الصحابة وذكروها في الأحاديث الصحيحة الثابتة بالأسانيد الصحيحة فمن رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام أي بصفته صفته الحقيقية كما هي مبينة في كتب الشمائل وكتب السير سير النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فقد راه. لأن الشيطان لا يتمثل الشيطان لا يتمثل بالنبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يأتي الشيطان لأحد في المنام على صفة النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع ذلك لا يمكن أن يتكون أو يتمثل بالصفة التي يصفت النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لكن يمكن أن يأتي الشيطان للإنسان في منامه بصفة أخرى بصفة أخرى ويقول إنه النبي ويملي على المرأة في منامه أمورا من الضلال والباطل يمكن ذلك لكن لا يمكن أبدا أن يأتي إلى المرأة في منامه على صفة النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا كانت الطريقة عند الصحابة ومنهم بن عباس رضي الله عنه عنهما إذا, إذا أتاه رجل وقال إني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام يقول له صف لي من رأيت صف لي من رأيت فإذا كان ذكر صفة النبي عليه الصلاة والسلام التي يعرفونها ويعهدونها أيده على ذلك فالحاصل أن قوله من رأاني أي رأى النبي عليه الصلاة والسلام على صفته وهيئته صلوات الله والسلام عليه قال وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من في المنام فسيراني في اليقظة من في المنام فسيراني في اليقظة هذا حمل العلماء على أحد أمرين إما إما أن يعنى به من, رأى من رأاه في المنام أي في حياته عليه الصلاة والسلام فسيراه في اليقظة فسيراه عليه الصلاة والسلام أي في حياته يقظة ويعلم أن ما رأاه في المنام مطابقًا لما رأاه من النبي عليه الصلاة والسلام في اليقظة هذا محمل وحمل على أن المراد بقوله من رآني في المنام فسيراني أن يراني يوم القيامة سيراني أن يراني يوم القيامة في الجنة حمل على هذا وهذا والحديث جاء بروايات منها هذه الرواية ومنها فكأنما رآني في اليقظة ومنها فقد رآني في اليقظة ومنها هذه الرواية ومنها هذه الرواية فى السيران في اليقظة قال فإن ولا يتمثل الشيطان بي ولا يتمثل الشيطان بي يعني لا يمكن ولا تمكن الشيطان أن يأتي أحد أن يأتي أحدا في المنام ويكون على صفة النبي عليه الصلاة والسلاة لا يمكن فإن الشيطان لا يتمثل بينام قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من رآني فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتكونني قال عن أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم من فقد رآى الحق فقد رآى الحق يعني أن رؤيته حق وقد رآني وذلك إنما يكون برؤيته في المنام للنبي صلى الله عليه وسلم في المنام على الصفة المعروفة للنبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه من رآني فقد رآ الحق فإن الشيطان لا يتكونني أي لا يتمثل بي كما في الرواية التي قبلها نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب رؤيا النهار عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم, حرام على أم حرام بنت ملحان حرام على أم حرام بنت ملحان وكانت تحت عبادة بن الصامت فدخل عليها يوما فأطعمته وجعل التفلي رأسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك قالت فقلت له ما يضحكك يا رسول الله قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة قالت فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع رأسهم ثم استيقظ وهو يضحك فقلت ما يضحكك يا رسول الله قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى قال فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم قال أنت من الأولين فركبت البحر في زمان معاوية رضي الله تعالى عنه فصرعت, فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت قال باب الرؤية أو رؤية النهار باب الرؤية النهار الرؤية لا تختص بالليل يعني قد تحصل الرؤية الصالحة ليلا في, في نوم المرء ليلا أو في نوم في النهار حتى وإن كان نوما قليلا قد ينام الإنسان ساعة أو أقل ويحصل له فيها رؤية صالحة فلا تختص الرؤية بنوم الليل بل تكون في, في نوم الليل وتكون أيضا في نوم النهار وهذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه شاهد لذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على أم حرام بنت ملحان فأطعمته وجعلت تفلي رأسه فنام ثم استيقظ وهو يضحك وقد رأى عليه الصلاة والسلام رؤية فالرؤية تكون في تكون في المنام ليلا وتكون أيضا في المنام نهارا كما يشهد لهذا هذا الحديث وأم حرام اتفق العلماء كما حكى ذلك النووي رحمه الله وغير أنها كانت محرما للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه قولوا يركبون ثبج هذا البحر أي يركبون ظهره, ظهره كما جاء كذلك في بعض الروايات ملوكا على الأسرة وهذا إشارة لسعة حالهم إشارة لسعة حالهم واستيقاظه عليه الصلاة والسلام وهو يضحك أي فرحا أن هذه من المبشرات بانتصار أمته وانتشار هذا الدين وعلوة كلمة هذا الدين حتى أن أنهم يبلغ في عملهم وسعيهم في نشر هذا الدين أن يخوضوا البحار وأن يركبوا البحار لنشر دين الله تبارك وتعالى فقام عليه الصلاة والسلام فرحا بذلك الحاصل أن الحديث فيه شاهد للترجمة وهي الرؤية في النهار أو رؤية النهار نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب القيد في المنام قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب ورؤيا المؤمن جزء من ستة جزءا من النبوة وما كان من النبوة فإنه لا يكذب قال باب القيد في المنام القيد في المنام اي يراها الشخص في رجله يرى في المنام في رجله قيدا أي انه مقيد في رجلة قيد فماذا يكون القيد في المنام والسلف كان يعجبهم كان يعجبهم ان يروا ذلك في المنام كان يعجبهم أن يروا ذلك في المنام ويقال القيد في المنام ثبات الدين القيد في المنام ثبات الدين بخلاف الغل في العنق يكرهونه يكرهونه وإذ الأغلال في أعناقهم يعني الـ الـ الـ الكفار أما القيد في المنام كان يعجبهم رؤية ذلك وتفسيره ثبات الدين وثبات المرع على الدين وعدم الطرابة وأورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اقترب الزمان لم تكد رؤية المؤمن تكذب أي أن ما يراه المؤمن فإنه يقع لم تكد تكذب أي أن ما يراه المؤمن يقع وفق الرؤية التي رآها والمراد إذا تقارب الزمان ما في آخر الزمان أي في آخر الزمان إذا تقارب الزمان لم تكد رؤية المؤمن تكذب ورؤية المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة وما كان من النبوة فإنه لا يكذب أي أنه يقع وأنه حق نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمه الامام البخاري رحمه الله تعالى باب اذا راى انه اخرج الشيء اخرج الشيء من كوره واسكنه موضعا اخر ضم الكاف ضم الكاف واسكان الواو وفتح الراء. قال رحمه الله تعالى باب اذا راى انه اخرج الشيء من كوره واسكنه موضعا آخر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيتك أن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة وهي الجحفة فأولت, فأولت أن وباء المدينة نقل إليها قال باب إذا رأى أنه أخرج الشيء من كورة, من كورة وهي الناحية والجهة والجهة الجانب وأسكنه موضعا آخر يعني نقله إلى مكان أخذه من مكان ونقله في مكان فأي شيء تكون مثل هذه الرؤية وأورد حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة وهي الجحفة فأولت أن وباء المدينة نقل إليها والنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله كان المدينة فيها وباء فيها وباء شديد ودعا الله سبحانه وتعالى أن ينقله إلى الجحفة فنقله جل وعلا إليها نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من كذب في حلمه قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين ولا يفعل ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الأنك صب في أذنيه الأنك يوم القيامة ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ قال باب من كذب في حلمه يعني ادعى أنه رأى في المنام كذا وكذا وهو لم يرى ذلك ادعى أنه رأى في المنام ويذكر أمورا رأى في المنام وهو كاذب فما حكم ذلك وهذا فيه وعيد كبير يدل على أن الأمر ليس بالهين وأنه من الكبائر ولهذا عده أهل العلم ومنهم الذهب رحمهم الله في الكبائر وأورد شاهد ذلك هذا الحديث من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين الشعيرتين ولن يفعل الشعيرتين أي حبتين من الشعير يؤتى بحبتين من الشعير ويقال لأعقد بينهم أربط بين الحبتين ولا يستطيع فيعذب يعذب وهذا الباب جاء في هذا الوعيد لأنه من أخطر ما يكون ومن أراد شاهد ذلك شاهد خطورة هذا الأمر فلينظر إلى الخلق الذين وقعوا في أنواع من الأباطيل في أبواب الدين والعبادات كيف؟ أهلكوا في هذا الباب بما بالرؤى التي يدعيها من ينتمون إليهم أو يعظمونهم فكم أدخل من أباطيل في هذا الباب بالكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام والكذب على الصحابة والدعاوة الزائفة فيها أنه رأى في المنام حتى يروج كم من الباطل روج بهذه الدعاوة أذكر مرة رأيت كتابا لأحد المتصوفة فيه أذكار باطلة وشركيات وطلاسم وبدع وخرافات وعباراته أيضا مفككة وضعيفة وكنت أنا أقلب الكتاب أقول في نفسي من الذي يقبل مثل هذا الكتاب من يقبل مثل هذا هذا لا يمكن يقبل حتى من هو على الفطرة بدون علم فلما قلبت الكتاب وصلت إلى وأنا أقلب أنظر سريعا فيه وصلت الخاتمة خاتمة الكتاب وإذا بالمصنف يقول لما فرغت من هذا الكتاب ترددت في نشرة وحبست عندي وما أردت أن أنشرة فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال ماذا. تاخر هذا الكتاب العظيم لماذا تاخر هو وحبسته وجاني ابو بكر وجاني عمر وجاني عثمان قلت خلاص ما يعني كل هؤلاء فنشرته العوام لما يقرؤون مثل هذا الكلام لما يقرؤون مثل هذا الكلام يأخذون هذا الكتاب ماخذ ما التسليم بل مثل هذه الكلمات عند بعض العوام الجهال مثل كلمة متفق عليه من جهلهم وطرائق هؤلاء في ترويج مثل هذا الباطل والعياذ بالله فأمر الرؤية ليس بالهيا ولهذا من يدعي مثل هذه الدعاء ويكذب على الناس بعضهم يأتي برؤى في المنام يدعيها من أجل تزكية نفسه كل يوم يومين ثلاثة يذكر لهم رؤية من الرؤى التي في عداد الرؤى المبشرات حتى يثني عليه الناس ويقول هذا من الصالحين وهذا من الأولياء وهذا وهذا إلى آخر قد يدعيها لي يحتال على الناس في تحصيل بعض المطامع الدنيوية يعني يكون له مطمع في أمر دنيوي فيقدم بين يدي تحصيل ذلك المطمع أن يكذب برؤى رآها في المنام حتى يظن أنه من أهل الصلاح ويكذب عليهم فهذا الباب باب خطير جدا ولهذا فمن الكبائر ليس بالأمر الهيئ أن يدعي الرجل أنه رآه في المنام وهو لم يرى وكما سيأتي بالحديث الذي بعد من أفرى الفرا. يعني ما شد الكذب والافتران يدعي الرجل مثل ذلك قال ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كاريون صب في أذنيه الآن الآنك يوم القيمة ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ هذه الثلاث كلها من الكبائر ولهذا جاء فيها مثل هذا الوعيد نعم قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أفرى الفرى أن يري عينيه ما لم ترى نعم من أفرى الفرى يعني من أسد الافترى والكذب أن يري عينيه ما لم ترى يعني يدعي أنه رأى وهو كاذب وهذا باب من أبواب السر كما تقدم البيان والإشارة إلى ذلك نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من لم يرى الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل فأرى الناس يتكففون منها فالمستكثر والمستقل وإذا سبب واصل من الأرض إلى السماء فأراك أخذت به فعلوت ثم أخذ به رجل آخر فعلا به ثم أخذ به رجل آخر فعلا به ثم أخذ به رجل آخر فانقطع ثم وصل فقال أبو بكر يا رسول الله بأبي أنت والله لتدعني فأعبر فأعبرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعبر قال أما الظلة فالإسلام وأما الذي ينطف من العسل والسمن فالقرآن حلاوته تنطف فالمستكثر من القرآن والمستقل وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به ثم يأخذ رجل آخر فيعلو به ثم يأخذه رجل آخر فينقطع به ثم يوصل له فيعلو به فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت أصبت أم أخطأت قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا قال فوالله لتحدثني بالذي أخطأت قال لا تقسم ثم ختم هذا الباب باب من لم يرى الرؤية لأول عابر إذا لم يصب إذا لم يصب وهذا ورد فيه حديث عند ابن ماجه وغير الرؤية لاول عابر لكن الحديث في سنده كلام الرؤية لاول عابر وعابر الرؤية هو من يفسرها عابر الرؤيا من يفسرها وما نحن لتا وما نحن وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين العابر هو الذي يؤول الاحلام أول الأحلام يقال لها العابر فلان العابر أي الذي يعبر الأحلام بمعنى يفسر الأحلام مثل ما قال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم تدعني فأعبرها أي أفسرها قال أعبر أي فسر فالعابر هو الذي يفسر قال قال باب لمن لم يرى الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب الرؤية تكون لأول عابر إذا أصاب الرؤية تكون لأول عابر إذا أصاب أي أصاب وجهها إذا أصاب وجهها فهي لأول عابر لكن إذا لم, إذا لم يصب إذا لم يصب فالرؤية ليست لأول عابر إذا قيل هل الرؤية لأول عابر يقال إن أصاب فهي لأول عابر أما إذا لم يصب وجهها فليست لأول عابر والحديث الذي ساقه فيه دلالة على أن الرؤيا ليست لأول عابر إن لم يصب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا قال يا بكر رضي الله عنه قال يا بكر رضي الله عنه أصبت بعضا وأخطأت بعضا فهذا يفيد أن الرؤيا ليست لأول عابر على الاطلاق أن الرؤية ليست لأول عابر على الإطلاق والحديث الذي ورد في ذلك ضعيف كما تقدم الإشارة إلى ذلك وإنما تكون لأول عابر إذا أصاب وجهها وهذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الليلة في المنام ظلة أي سحابة تنطف السمن والعسل أي يتقاطر منها سمن وعسل رأى في المنام سحابة وتنطف يتقاطر وينزل منها السمن والعسل فأرى الناس يتكففون منها أي يأخذون من هذه السحابة فالمستكثر والمستقل منهم من يأخذ منها الشيء الكثير ومنهم من يأخذ منها الشيء القليل وإذا سبب أي حبل واصل من الأرض إلى السماء وإذا سبب ممتد من الأرض إلى السماء فأراك أي رأى هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم أخذت به فعلوت ثم أخذ به رجل آخر فعلى. هذا إشاره إلى أبي بكر رضي الله عنه ثم أخذ به رجل آخر إشاره إلى عمر رضي الله عنه فعلا ثم أخذ به رجل آخر فانقطع هذا إشاره إلى الفتنة التي حصلت في مقتل عثمان ثم وصل بخلافة علي رضي الله عنه فقال أبو بكر يا رسول الله بأبي أنت والله لتدعني فأعبرها يعني أعبر هذه الرؤية قال أعبر فقال أما الظلة فالإسلام السحابة التي رؤيت في المنام قال هذه الإسلام وأما الذي ينطف من العسل والسمن فالقرآن فالقرآن حلاوته تنطف فالمستكثر من القرآن والمستقل يعني أن أهل الإسلام الذين تشملهم هذه الظلة ظلة الإسلام ليس نصيب من القرآن على حد سواء منهم مستقل ومنهم مستكثر تدبرا القرآن وتلاوة الله وفهما لمعانيه وعملا به ليسوا في ذلك على درجة واحدة بل هم متفاوتون نعم كلهم تحويم هذه الظلة ظلة الإسلام لكنهم ليس نصيبهم من القرآن على حد سواء فمنهم المستكثر ومنهم المستقل قال الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسي ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبرها قال فأما الظله فالإسلام وأما الذي ينطف من العسل والسم في القرآن حلاوته تنطف فالمستكثر من القرآن والمستقل وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به ثم يأخذ رجل آخر فيعلو به ثم يأخذ رجل آخر فينقطع به ثم يوصل له فيعلو به قال فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت أصبت أم أخطأت هذا القول من أبو بكر أصبت أو أخطأت أيضا فيه شاهد للترجمة أن الرؤية من لم يرى الرؤية لأول عابر أبو بكر هو أول عابر وبادر إلى أن يعبر هذه الرؤية ومع ذلك لما انتهى قال ماذا أصبت أم أخطأت أصبت أم أخطأت فهذا يدل على أن الرؤية ليست لأول عابر على الإطلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا قال والله لا تحدثني بالذي أخطأت يعني حدثني بما وقعت فيه من خطأ فقال له لا تقسم وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدثوا لم يرغب أن يحدث بهذه الفتن والتفاصيل المتعلقة بها التي وقعت فيه زمن عثمان رضي الله عنه قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يُعرض عن ذكر هذه التفاصيل فاكتفى بقوله عليه الصلاة والسلام لا تقسم ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يغفر لنا ولوالدين ومشايخنا ولات أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه تبارك وتعالى غفور رحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وأهله وصحبه جزاكم الله خير